أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى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 إذ أَخذْناَامِي ثَاقَكُم لا تَسفكَدِمَا أَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَ فُسَكُم دَارِكُ ثمُم أَقَْرتُم وَأَن تُم ثُمَّ انْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإي يَأْتُكُم أساَارَاتُ فَادُهُم وَهُو مُحَرَّم عَلَيكُم إخْراجُهُم أَفَتُؤ مِنونَ بِبعَعْضِكِتابِ وَتَكفرونَ بِبعَعْض فمَا جَزَاءُ مََّ فَوا ذلكَِكَ مِنْكمُم إِلَّا خِزون في الحياتةِ الدُّنْي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 بَلَّ عَلََهُم اللَّهُ بِكُفرْرِهِم فَقَليِيلَم مَا يُؤمِنون وَلَم جَأَهُمْ كِتابَابُ مِنْ عِدِ اللهَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَهُم وَكَانوا مِنْ قَبلُ يَسْتَفِْحونَ على الذيينَ كَفرَرُ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 وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإن لَهُ نَزَّلَهُ وَوعلى قلبكَ بإذن اللههِ مصدَّق لما بَ يدييهِ وَهُودَ وَبشر للمؤمننين. مَنْ كَانَ عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عَدُوَ للِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَررسُولِهِ وَجبِرلَ وَمكَلَ فَإِن اللهَّهَ عَدُ للِكَافِرين وَلَ قَذَأًَا زَلْنَ إلَكَ آيَاتٍ بَينَات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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاهِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ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 بَدعُ السَّمواتِ وَأَرض وَإذاَا قَضَ أَمر فَإِنَّمَا يَقُ لَ كُ فَكُون وَقَالَ الذيينَ لا يَعلَمُونَ لَ لَا يُكَلّمُ ل اللهَّهُ أَتَأتِن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 ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الله هو الهدى ولئن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 ق يَومَ ل تَجز نَفْسُ عَن نَفْس شَيْأَ وَلَا يُقُبَلُوا مِنْهَا عَدُلُ وَل تَ فَعهَا شَفَعََتُ وَلهُم يصَرُون وَإِذَ بَتَ ل إِبَرَهِي مَ رَبّهُ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 خِذمِم مقامام إبره م مصََّ وَهِدَنا إلَ إبررهم وَإسمماعلَ أَطَهِر بَيت للط فينَ وَعَكِ فينَ وَرّك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 ضَرّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إنك أنت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 ينقلب على عقبيه وان كانت لك بيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لراؤوف الرحيم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 ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم